قوله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة هود وقدمنا الكلام على قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم في أول سورة الزمر قوله تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق واجل مسمى صيغه الجمع في قوله خلقنا للتعظيم وقوله الا بالحق اي الا خلقا متلبسا بالحق والحق ضد الباطل ومعنى كون خلقه للسماوات والارض متلبسا بالحق انه خلقهما لحكم باهره ولم يخلقهما باطلا ولا عبث ولا لعبا فمن الحق الذي كان خلقهما متلبسا به إقامة البرهان على أنه هو الواحد المعبود وحده جل وعلا كما أوضح ذلك في آيات كثيرة لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم كقوله تعالى في البقرة وإلهكم إله واحد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 وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون فتلبس خلقه للسماوات والأرض بالحق واضح جدا من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لآيات لقوم يعقلون بعد قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لأن إقامة البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله هو أعظم الحق وكقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لأن قوله اعبدوا ربكم فيه معنى الإثبات من لا إله إلا الله وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يتضمن معنى النفي منها على أكمل وجه وأتمه وقد أقام الله جل وعلا البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا بخلقه للسماوات والأرض وما بينهما في قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الآية وبذلك تعلم أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بأعظم الحق الذي هو إقامة البرهان القاطع على توحيده جل وعلا ومن كثرة الآيات القرآنية الدالة على إقامة هذا البرهان القاطع المذكور على توحيده جل وعلا علم من استقراء القرآن أن العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة وبين من لا يستحقها هي كونه خالقا لغيره فمن كان خالقا لغيره فهو المعبود بحق ومن كان لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج لا يصح ان يعبد بحال فالآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا كقوله تعالى في آية البقرة المذكورة آنفا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الآية فقوله الذي خلقكم يدل على أن المعبود هو الخالق وحده وقوله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء يعني وخالق كل شيء هو المعبود وحده وقد أوضح تعالى هذا في سورة النحل لأنه تعالى لما ذكر فيها البراهين القاطعة على توحيده جل وعلا في قوله خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون إلى قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون أتبع ذلك بقوله افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وذلك واضح جدا في ان من يخلق غيره هو المعبود وان من لا يخلق شيئا لا يصح ان يعبد ولهذا قال تعالى بعده قريبا منه ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وقال تعالى في الأعراف يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وقال تعالى في الحد يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أي ومن لا يقدر ان يخلق شيئا لا يصح ان يكون معبودا بحال وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الآية أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى على أن لحديثنا بقية نأتي عليها في لقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته